يفقه قولي مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحبة الكرام القرآنيين الأعزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل من الله أن يوفقني وإياكم لخدمة كتابه الكريم وأسأل من الله العلي الأعلى أيضا أن يزيدكم فهما وعلما وأن يزيدنا سماحة وبساطة في إعطاء الدرس إن شاء الله انتهينا من الدرس الماضي بتلاوة لأحد الأخوة الكرام الذي تلا علينا من الصفحة الرابعة من سورة البقرة وكان ما شاء الله كانت تلاوته جيدة ولكن لم نسمع منه إلا شيئا بسيطا بسبب ضيق الوقت اليوم سنبدأ التلاوة مع فضيله الشيخ وبعد ذلك نرجع إليه إن شاء الله نسمع منه يكمل بعض الآيات لكي نعطيه ملاحظات أكثر تفضل شيخنا مفتوح المايك مفتوح لا ارفعها لي فوق هي مفتوحه انت سديتها اي تفضل تحكي يا الله تفضل تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيل. بسم الله الرحمن الرحيم نعم تفضل كمل حجي خلي المايكروفون يمك خاطر نسمع مثلهم كمثل الذين استوقد نارا حجينا قرأنا فاتحة الكتاب قرأنا الفاتحة خلي المايكروفون يمك خاطر نسمع بسم الله الرحمن الرحيم رحماني رحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين, يوم الدين لا يوم الدين نعم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصرح اهدنا الصرح اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم هدينا بالكسره اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين انعمت عليهم على كيفك نعيد اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم نعم صراط الذين انعمت عليهم هسه على كيفنا صراط الذين انعمت عليهم اراط الذين انعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضالين عليهم الله. مو عليهم عليهم لا عليهم عليهم ولا احسنت حجينا صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد الله اصطيها للاخ شيخنا انت بالبيت خو ما تقرا قران صراحه نوبات إيه؟ أنا أوصيك ما تق... لا تقرأ اسمع وتابع ويا الكتاب إذا حبيت أن تقرأ قرآن شوف لك جهاز سيدي مسجل ها؟ أو بالتلفزيون تخليه على قناة القرآن وشوف من يا سورة جاي يقرا مكتوب من يا سورة جاي يقرا طلع الآيات وأنت تابع واسمع وياه أما كقراءة ما أنصحك بالقراءة مطلقة لأن قراءتك ضعيفة جدا الله يبارك بعمرك أما فاتحة الكتاب المعلومات اللي قلت لك بيها هذه الصراط الذين او مالك يومي يوم الدين وبسم الله الرحمن الرحيم هذا نكون اتاكد عليه انه صراط الذين شنو انعمت عليهم ما يصير نقول صراط الذين انعمت ونضيع الهمزه طيب صراط الذين انعمت عليهم ان شاء الله تكون تلاوتك صحيحه تفضل تفضل مولاي يقرا كمل كمل نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم أريد عيونك بالكتاب لا تباوى علي. فضل بسم الله الرحمن الرحيم أحسنت الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء السَّمَاءِ طيب شوف انت قرأت آية طويلة بسبب النفس قصرت المد طيب فاذا انت من تبدأ بالقراءة حدد نقطة وقوفك وين راح تقف بما يوالم او يلائم في ما يقال باللغة العربية واضح بما يلائم نفسك وطول النفس عندك فاذا أنت لو كنت وقفت على ماء بعد ذلك راح تكمل واضح؟ فضل وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أريدك الإخفاء إخفاء النون مع الزاي بتقول فأنزل من هنا باوع لي فأنزل واضح؟ ما نقول فأنزل لا شلون الميم من نقول نضيع أصلها بالخفاء أيضا نضيع أصل النون ما دام حكمها إخفاء فش نقول وأنزل لكم أو وأنزل من السماء واضح؟ فش نقول وأنزل فضل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم طيب الاخفاء خطأ بس كمل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون جزاك الله خير صدق الله العلي العظيم انطيها للأخ بعدك خليه يتفضل يقرأ كم تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم جسم الله ارسأ راتك ارسأ راتك. الرحمن الرحيم طيب وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا من نقول نزلنا مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله نعم وادعوا شهداء فأتوا فأتوا نعيد فأتوا خاطر تكمل المعنى فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله أن كنتم صادقين أحسنت جزاك الله خير جزاء المحسنين طيب الله أنفاسك من بعد من الإخوان قال ما قرأت فضل فضل فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فان لم هنا ما عدنا غن شيخي ما يصير نقول فان لم تف... الم في لم اللي بعدها تاء شنو حكمها حكمها الاظهار فإذا ما ننطيها غنة وإحنا جنة الاظهار هو النطف بالميم الساكنة بدون غنة زائدة طيب فضل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتوا فاتقوا النار, فاتقوا النار التي وعيدها من جديد براحتك فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة مرة ثانية فاتقوا فاتقوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة شوف السين السين السين فوقها كلمة الناس ناسو ليش تقول الناسي الناس نعم فضل الناس والحجارة اعدت للتاقرين شوف هذا الابتداء اللي سويته هسه تبهوا اخواني الوقف والابتداء مهم جدا يعني هسه هو قال الناس والحجارة أعدت للكافرين يصير هكي معنى ما يصير هكي معنى كون ننتبه للابتداء والوقف عندما نبتدأ بآية ونقف لازم يكون المعنى صحيح لازم يكون المعنى ما في شنو ما في شرك لازم يكون المعنى ما في اختلال بمعنى الآية الحقيقي او اختلاف عن معنى الآية الحقيقي يجي واحد يقول الناس والحجارة اعدت للكافرين هاي شلون واضح بس لما يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين طيب فضل فاتقوا فتق ال... النار التي وقودها الناس والحجارة. نعم. أعدت لـ لل... أعدت للكافرين. ها قلتلكم لكم شو شلون الأطفال مزيد الخوف من النار تقول له أوه فش تقول أعدت. أعدت. أعدت, ل... أعدت. أعدت للكافرين. طيب جزاك الله خير جزاء المحسنين. انطهر الأخ اللي بجنبك خليه يبديننا من بداية الصفحة فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممكن تقرب المايكروفون أكثر بسم الله الرحمن الرحيم بعد قرب المايك إيه. إيه. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا طيب فلما أضاء ما حوله جهّب الله بنورهم أحسن وتركهم في ظلمات لا يبصرون جيد جيد نعم. عمي فهم لا يرجعون نريد الإخفاء نسمعه صح والتنوين ما يصير بالإظهار ننطي أكثر من الإخفاء طيب سم بكم عمي فهم لا يرجعون هذه البكم بكم عمي مباشرة ما بيهغن بكم عمي واضح التنوين مع حرف العين حكم الإظهار سمبكم عمي فهم لا يرجعون طيب هسه أريدك تفخم الراء تقول فهم لا يرجعون ير ير من قول ير؟ فهم لا يرجعون نفس الحاله ما سمعت مفخم الراء انطيه تفخيم ير فضح فهم لا يرجعون احسنت صدق الله العلي العظيم <تصفيق> طيب اليوم خلي ابين لكم حكم من الاحكام بعد ما انتهينا من حكم الميم الساكنه طيب وانتهينا من حكم النون والميم المشددتين وانتهينا من حكم المد الطبيعي والمد الفرعي كما قلنا صحيح المد الفرعي اللي هو يكون بأحد سببين الهمزة والسكون وقلنا المد بسبب الهمزة ينقسم إلى قسمين منفصل ومتصل صح واحد المنفصل هو جائز والمتصل هو واجب ولكن الاثنين مقدار مدهم اربع حركات طيب وأما المد بسبب السكون تكلمنا عنه وقلنا أن المد بسبب السكون أيضا يقسم إلى قسمه يكون مد عارض للسكون كما في كلمة الرحمن وكما في كلمة تعلمون وكما في كلمة عليم صح؟ وقلنا أن المد بسبب السكون هذا اللي سميناه العارض الأول الثاني رح يكون السكون اللازم طيب السكون اللازم الأول يستمع الناس يكون عارض ليش قلنا عارض قلنا لأن هذا السكون مو أصلي واضح هذا السكون طرأ بسبب الوقف طيب الآن عندنا سكون آخر هو سكون لازم هو سكون خليكم وياي ها سكون لازم هذا السكون مرة يأتي في الحروف ومرة أخرى يأتي في الكلمات في الحروف يأتي الحروف نقصدها التي في بدايات السور واضح فنقول السكون اللازم يأتي مرة وين في الحروف التي في بدايات السور طيب وتاره اخرى ياتي في الكلمات واضح اذا عندنا السكون اللازم راح يقسم الى كم قسم اثنين مو صحيح في الحروف وفي الكلمات اللي بالحروف ايش راح نسميه المد اللازم الحرفي لأنه بالحروف اللي قسمناهم اثنين نقص عسلكم وحيطهر تذكروهم مو خليكم وياي خليكم وياي شوية عوفوا الكتابة ما راح تفهمون شيء خليكم وياي شوية بعدين نكتبو واللي بالكلمات ايش راح نسميه المد اها اللازم الكلمي طيب اهنان الحرفي حي طهر مقدار مده قلنا قدها للحروف الحا والطاول ها والرا اثنين طيب ونقص عسلكم قد مده ستة يعني صار وعدنا اثنين حي طهر ليش قلنا ينمد بمقدار حركتين لانه هجاء حرفين ولانه ما بعد سبب للمد واضح وذاك بعد سبب للمد اللي هو السكون طيب هذا اللي بسبب حرفين يعني الحا او اليا او الطا او الها او الرا لو نفرض كلمة طا ها اللي هي بهالصوره هاي صحيح هذه طاها، أكو بيناتهم إدغام، أكو بين الألف والها حكم إدغام، ماكو مصحيح؟ هذا سمينا ما طول ما بيناتهم إدغام، سمينا مخفف. طيب زين، ألف لام ساكن ميم وراها ميم، ألف في سورة البقرة بدايتها شنو؟ ألف لام ميم خلين نفصل اللام والميم ها والألف منفصلناهم ألف موهش نكتب الألف واللام والميم الميم الساكنة والميم المتحركة شقلنا حكومها حكمها شنو؟ إدغام نطيها غناش جد صار بيناتهم يعني ذول إدغام مو صحيح؟ زين هذول بيناتهم ادغام يشبهون الطاولها اللي ما بيناتهم ادغام يشبهونهم فلازم نفصلهم هذول لان ما بيناتهم ادغام سموهم المد اللازم الحرفي المخفف لان ما بيناتهم ادغام وذول اللي بيهم ادغام سموهم المثقل واضح؟ يقولوا هذا المخفف والمثقل نفسهم موجود بالكلمي هم موجود مخفف ومثقل انا جاي اكتب باختصار طيب هذا شرحنا هذا القسم شرحنا مصحيح وقلنا هاي تلمد حركتين حيطهور ونقص عسلكم تلمد ست حركات هسه وين شغلنا بالكلمة يقول عندنا سكون لازم كلمي مره مخفف ومره مثقل يقصد مثل ذول يعني مره بينهما ادغام ومره مره بينهما ادغام مثل هذا ومره ليس هناك بينهما ادغام مثل طه واضح واضح او مثل ياسين نفس الحاله يا وسين اكو بين الالف والسين ادغام ماكو طيب اذن ناتي الى المد اللازم الكلمي المثقل هذا المد اللازم الكلمي المثقل شنو يعني يعني يقول بعد بعد حرف المد اللي هو الالف الساكن اللي ما قبله شنو مفتوح والياء الساكن اللي ما قبله مكسور والواو الساكن اللي ما قبله مضموم وياي يقول هذا المد طيب يقول هذا المد إذا جاء وجاء بعده حرف مشدد والحرف المشدد إحنا ش قلنا قلنا معناه حرفين واحد ساكن وواحد شنو متحرك يعني مثلا كلمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهنا نشد مصحيح؟ فتحوا الكتاب الكريم طلعوا فاتحة الكتاب شوفوا اللام اللي بعد الضالين عليها شده لو ما عليها غير المغضوب عليهم ولا الضالين ها موجودة شده مو يعني شنو معناها يقول هذه معناها انه الكلمة اصلها هكذا هاي سكون وهاي كسرة واضح؟ جمعوهم بالخط سواهم على هالشكل هذا فإذا نحن قلنا المد الفرعي سبب من أسبابه شنو؟ السكون صحيح؟ وهاي السكون قلنا مرة تجي عارضة مثل الرحيم والرحمن إذا وقفنا عليهم نشيل حركتهم نحط سكون بسبب الوقف ومرة تكون لازمه أصلية هاي السكون عارضة لو لازمة تقدر الكلمة تتخلى عنها شلون عارضة عارضة ما الكرة بقدها شلون عارضة سكون لازمه هاي ما نقدر نحذفها من الكلمة مثل الهمزة بالمد المتصل والمنفصل من قلنا إنا أعطيناك الكوثر ها وقلنا السماء الهمزة بكلمة السماء نقدر نحذفها من الكلمة بس هذه نقدر نفصلها اعطيناك والإنة وحد وهذه كلمة وحد فهذه نفس الحالة واضح شلون هذه الضالين هذه من أصل الكلمة من بناء الكلمة مبنية هكذا فما نقدر نتخلى عن هذه الهمزة فأصبحت عفوا هذه السكون فأصبحت سكون شنو لازم ويعني واجب طيب فما دام موجود يقول يعني هذا صار سبب للمد وهنا عندي ألف ها مو عندي ألف هنا فما دام هذا موجود غير المغضوب عليهم ولا الضالين طيب صار عندي شو سمينا مد لازم كلمي مثقل لأنه بعد حرف مدغم اللي هو هذا اللي ما افتهم يرفع ايده اللي ما افتهم بعد طيب نرجع نعيد الكلام مثل ما نقول من جدة وعتيق زين عندنا سكون العارض وسكون لازم صحيح حجينا السكون العارض يا بأ أخوات الكريمات لازم انتم خارج الدرس لو خارج التغطية صوتكم شوية طيب وانتم منو ما افتهم بيكم الدرس هم خل يرفع ايده خير من الله كلكم ما فهمتوا الدرس خير من الله ما تشوفون زين احنا من نتكلم بالسبوره جاي يدخلون زوم ان شاء الله على السبوره وتشوفونها بالشاشه طيب السكون عندنا سكون عارض وسكون لازم والسكون هي سبب من اسباب المد صح اذا اجانا مد طبيعي مثل من المد الطبيعي مثل الرحيم مو ياء وبعدها ياء عفوا وقبلها حاء مكسورة ياء ساكنة قبلها حرف مكسور يعني ما طبيعي واضح يعني شنو؟ خلي نكتب كلمة تعلمون ولو باقينا اربع دقائق من الدرس زين؟ عندي كلمة تعلمون تعلمون اصلها تعلمونه وصحيح فسوف تعلمون اصلها مفتوح مو بس من نريد نوقف عليها يصير نقول فسوف تعلمون يصير هي مو دعاء كميل يجي واحد ما يعرف يقرا يقول اللهم ومن ارادني بسوء فارده ما يصير فارده ماكو وقف العرب لا يقفون على متحرك طيب العرب العرب فهذا الجاي يقرأ يقرا إذا وقف على متحركي على هذا مو عربي لو متعلم من غير العرب متعلم شوف منين من امريكا من هولندا الله اللي يعلم زين فاذا هاي اصلها تعلمونه مثل بسم الله الرحمن الرحيم مكسوره مو صحيح بس من نحن من نوقف عليها شنو نقول الرحيم فاذا من صارت هذه تعلمون بالسكون وهذه صارت الرحيم بالسكون صار عندي سبب للمد لو ما صار عندي نولد عندي سبب يخليني أقدر امد هذه الكلمة فلذلك جمدش أقول بسم الله الرحمن الرحيم ده شوف إيش أو أقول فسوف تعلمون واضح شلون سوى عندي سبب للمد بس تش سميته هو هذا السكون موجود على الكلمة لو أنا خليته أنا خليته ليش لأن وقفت على الكلمة فستمينا سكون عارض واضح دخيل هذا قاعد يجار زين؟ وهذا تعلمون أصلها مفتوحة خلينا عليها هذا السكون لكن الضالين كلمة الضالين الضالين اصلا هذا موجود سكون ما دام الحرف مشدد يعني حرفين وما دام هن حرفين يعني حرف ساكن وحرف متحرك بلي ونحن قلنا ان الادغام معناه التقاء حرف ساكن بحرف متحرك فيدغمان فيصيران حرفا مشددا واحد التتمه تاتي ان شاء الله في الدرس القادم خليكم بس على قد هاي المعلومه أحفظونا يا هزين وراجعوه هزين ونكمل إن شاء الله الدرس القادم إلى أن يأتي ذلك الوقت أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسلح من صلى على محمد وآل محمد الله صلى على محمد وآل محمد